جزا الله أصحاب النبي محمد, محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرعام أن في النواصي الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وعال رسول الله لا زال أمره لا زال أمره, لا زال أمره على إرعام أن في النواصي ثلاثة إصال من تعجب ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصايب جزا الله اصحاب النبي محمد, محمد, محمد جميعا كما كانوا كما كانوا خير صحبي وقالوا رسول الله لا زال أمره لا, زال أمره لا زال أمره أن في النواصي منهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القوامدين ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوالهم وفهم للملاذين ومنهم رجال بينوا شرع ربنا. كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه يدرسون بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمون ما به من غرائب من جزى الله, جزء الله محمدٍ عن كما كانوا له خير صاحبي خير صاحب وقال رسول الله لا زال لا زال أمره ومن على إرعام في النواصي ومنهم رجال بالحديث تولع وما كان فيه صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بانفسهم بصبر بلاد الاجادب ببلاد الاجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم قيام إلى بله دين من الله وصبر الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوفيه على الله على الله